ما قوفك بين يدي ربك وأنت تقول بعد التكبيرة الإحرام وجهت وجهي للذي فطر السماءات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين ولين صلاتي ونصبى من حيائي ومن ماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين ثم ما يفتح الله عليك تقرأ الفاتحة ثم تتوخى من آيات القرآن ما تتلوه فإن الله يحب أن يسمع كلامه من عبده فإن الله يحب أن يسمع كلامه من عبده وما وما عليك لو أخذت وأعتد وبدأت قول الله جل وعلا في الشعراء ولا تخزني يوم يبحثون يوم لا ينفع مال ولا بنوم إلا من أتى الله بقلب سليم تعيدها مرة مرتين ثلاثة الله هذه الآية تفضل قلوبا قاسية لأن الإنسان يخشى من الخزي يوم القيامة وهذا الدعاء نسبه الله إلى من نسب الله له الملة إلى خليله إبراهيم فيقرأ الآية العبد الآية مرة بعد مرة ولا تخزني يوم يبعثون يوم ليل فأمال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لما تقرأ ولا تخزني تستشعر أن الأمر كله بيده إن شاء رفعك وإن شاء أخزعك إن شاء قربك وإن شاء أبعدك، إن شاء رحمك، وإن شاء خذلك وأن أحداً لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع وأن الأمر كله بيد الله